الهند. ترجع الديانة الهندية القديمة الى ازمنة اقدم من العصر الذي دونت فيه اسفارها المعروفة بالكتب الفيدية. ويختلف الوارخون المختصون بالهند في العصر الذي تم فيه هذا التدوين. فمنهم من يرده الى الف وخمسمائة سنة قبل الميلاد. ومنهم من يرده الى ستة الاف سنة قبل الميلاد. ولكنهم الى لا يختلفون في سبق الديانه الهنديه لهذا العصر بزمن طويل ومن المتفق عليه ان الديانه الهنديه القديمه مزيج من شعائر الهنود الاصلاء وشعائر القبائل الاريه التي اغارت على الهند قبل الميلاد بعده قرون وقد كانت هذه القبائل الاريه تسكن على البقاع الوسطى بين الهند ووادي النهرين اتجهت طائفه منها غربا الى اوروبا واتجهت طائفة منها شرقا الى الاقاليم الهندية من شمالها الى جنوبها على السواحل الغربية قبل ان توغل منها الى جميع انحاء البلاد ويعتقد فريق من المؤرخين ان الديانه الهندية القديمه لا تخلو من قبش موحول اليها من البابليه والمصريه ويعلنون ذلك بتوسط الموقع الذي اقام فيه الاريون الاولون وانهم لم تكن لهم في موقعهم ذاك حضاره سابقه لحضاره مصر وبابل وآشور فلا خلاف في ان تاريخ الاسره المصريه اسبق من تاريخ الكتب الفيديه واسبق من كل حضاره عرفها التاريخ للاريين حيث اقاموا من البقاع الاسيويه او الاوروبيه وقد اشتملت الديانه الهنديه القديمه على انواع شتى من الالهه التي تقدمت الاشاره اليها ففيها آلهه تمثل قوى الطبيعه وتنسب اليها فيذكرون المطر ويشتقون منه اسم الممطر فهو الاله الذي يتوجهون اليه في طلب الغيث ومن هنا اسم اندرا اله السحاب المشتق من كلمه اندو بمعنى المطر او بمعنى السحاب وكذلك يذكرون اله النار والاله النور والاله الريح والاله البحار ويجمعونها في ديانة شمسية تلتقي بأنواع شتى من الديانات وأقدم معنى الإله عندهم معنى المعطي أو ديفا في لغتهم التي بقيت آثار منها في اليونانية واللاتينية وبعض اللغات الأوروبية الحديثة كلمة ديو الفرنسية وكلمة ديتي الإنجليزية وكلمة زيوس اليونانية القديمة مأخوذة من أصلها الهندي المتقدم، ويرجحون أن جوبتر عند اللاتين وهو المشتري في استلاح علم الهيئة، هو مزيج من علم المعطي وكلمة الأم، بمعنى أب العطاء أو الأب المعطي للجميع، وعباك الهندية القديمة ديوس بيتار، إذ لا تزال كلمة الأب في أكثر اللغات الأوروبية متفرعة من هذا الجذر الأصيل، على تعدد اللهجات ومخارج الحروف واشتملت البرهميه القديمه على عباده الاسلاف كما اشتملت على عباده المظاهر الطبيعيه فتقديس الملك عندهم انما هو تقديس موروث من تقديس جد القبيله تحول الى تقديس الرئيس الاكبر في الدوله بعد ان تحولت القبيله الى الامه وبحسب العلامه اليوث سميث كما قال في كتابه المبادئ في البداية ان مراسم تقديس الملك التي لا تزال مرغيه في جوار الهندي كانت تحاكي مراسم قصه الخليقه كما تخيلها المصريون فلم يكن حق الملك مستمدا من الجلوس على العرش او من البناء بالملكه التي تنقل اليه حقوقه الملكيه ولكنه يتولى هذا الحق بعد تقديسه في حفل يمثل قصه الخليقه وكانهم يعلنون بهذا ان الملك يستمد من ذلك التقديس قدرته على الخلق ومنح الحياه وهي قدره لا غنى عنها لاطلاعيه بالفرائض الملكيه قصه الخليقه في الهند تشبه قصه الخليقه المصريه في اكثر من صيغه واحده من صيغها العديده فالحياه خرجت من بيضه ذهبيه كانت تطفو على الماء في العماء والاله الاكبر كان ذكرا او انثى فهو الاب والام للاحياء كما جاء عن رع في بعض الاساطير المصريه وبناء العالم من صنع بناء ماهر في اساطير مصر والهند على السواء وتتفق مصر وبابل والهند على ان الاله الاكبر قد خلق الارض بكلمه ساحره فامرها بان توجد فبرزت على الفور الى حيز الوجود وتعززت في الهندي عباده الطواطم بعقيدتهم في وحده الوجود وتناسخ الارواح كما تعززت بعقيده الحلول فعبدوا الحيوان على اعتباره جدا حقيقيا او رمزا الاسره ثم القبيله ثم تخلفت عباده الحيوان حتى امنوا بان الله يتجلى في كل موجود او يخص بعض الاحياء بالحلول فيه وآمنوا بتناسخ الارواح فجاز عندهم ان يكون الحيوان جدا قديما او صديقا عائدا الى الحياه في محنه التكفير والتطهير فعاشت عندهم الطوطميه في ارقى العصور كما عاشت في عصور الهمجيه لهذا الامتزاج بين الاعتقاد الحديث والاعتقاد القديم لكنهم خلصوا كما خلص غيرهم من هذه العبادات الى الايمان بالاله الواحد وإن اختلفوا في المنهج الذي سلكوه فلم يكن إيمانهم به على الأساس الذي قام عليه إيمان الشعوب الأخرى بالتوحيد فهم قد بدأوا بإبطال جميع المظاهر فنسبوا إليها التعدد والاختلاف لأنها تتكرر وتزول وتستر من ورائها الحقيقة الأبدية التي لا تتكرر ولا تزول وتلك هي حقيقة القضاء والقدر التي تقدر للآلهة وتقضي عليهم كما تقدر لسائر الموجودات وتقضي عليها في اجرها المحدود وهنا ذهب حكماءهم الى مذهبين غير متفقين فبعضهم تمثل تلك الحقيقه الهن واحدا قريبا من الاله الواحد في اكثر ديانات التوحيد قال ماكس مولر افقه الحجه في اللغات الاريه أي أن كان العصر الذي تم فيه جمع الأنشيد المصطورة في الرجفيدة فقبل ذلك العصر كان بين الهنود مؤمنون بالله الأحد الذي لا هو بذكر ولا بأنت ولا تحده أحوال التشخيص وقلود الطبيعة الإنسانية وارتفع شعراء الفيدة في الواقع إلى أوج في إدراكهم يكونه الربوبية لم يترقى إليه مرة أخرى غير أناس من فلاسفه الاسكندريه المسيحيين ولكنه فوق هذا لا يزال ارفع واعلى مما يطيف باذهان قوم يدعون انفسهم بالمسيحيين وتبدو مدانات هؤلاء البراهمه لمذهب الواحد المؤمن بالذات الالهيه من ايمانهم بالخلاص على يد الله وبقاء فريق منهم بعد ذلك بمئات السنين ينقسمون في شرح سبيل الخلاص على نهجهم الذي لا نستغرب به من قوم يعظمون الحيوان ذلك التعظيم فمنهم من يسمى سبيل الخلاص بالسبيل القرديه ومنهم من يسميها بالسبيل القطيه ويقصدون بهذه التسميه ان الله يخلص الانسان اذا تشبث به كما يتشبث ولد القرد الصغير بامه وهي تصعد به الى رؤوس الاشجار او ان الله على اعتقاد الاخرين يخلص الانسان وهو مغمض العينين مستسلم للقضاء كما يستسلم ولد القطه لامه وهي تحمله مغمضا من مكان الى اخر فالله الذي يخلص عباده هذا الخلاص او ذاك هو ذات على كلتا الحالتين يتشبث بها العابد او يستسلم لقضائها فتسحر عليه وان غفل عنها ويتسمى هذا الاله بثلاثه اسماء على حسب فعله في الوجود هو برهما حين يقول الموجد الخالق وهو فشن حين يقول الواقي المحافظ وهو سيفا حين يقول المهلك المتهادم ولا نهايه للتداخل ولا للترجيح بين هذه الاسماء والوظائف والافعال على تباين النحل والملل والاجيال اما الفريق الثاني فالحقيقه الابديه عنده بعنا ليس له قوام من الذات الواعيه انما هو قانون يقضي بتلازم الاثار والمؤثرات ويقابل الاعتقاد بالقضاء والقدر عند المؤمنين بالاديان الكتابيه ونعني بها الاسرائيليه والمسيحيه والاسلام الا انه اضاء يسري على الالهه كما يسري على البشر ويتغلغل في طبائع الخالقين كما يتغلغل في طبائع المخلوقات الحكم الذي لا مرد له هو حكم التغير الدائم والفناء وحكم الاعاده والابداع ولا نحسب ان احدا من الاقدمين بلغ في اعظام الاكوان الماديه مبلغ البراهمه سواء في تقدير سعتها او تقدير القدم او تقدير البقاء فان اناسا من الاقدمي لم يجاوزوا بعمر الاكوان الماديه بضعه الاف سنه واناسا منهم جعلوا لها خلقا واحدا وفناء واحدا خلال أجل مقدور من القرون ولكن البراهمة جعلوا له أربعة أعمار تساوي 12 ألف سنة إلهية وأربعة ملايين و320 ألف سنة شمسية وبعض المتأخرين يضاعفها ألف ضعف ويقولون جميعا إنها دورة واحدة من دورات الوجود وأن هذه الدورة هي يوم يقظة يقابله ليل هجوع ينتضي بين كل دوره فنية وكل دورة آخذة في الابتداء والقانون الابدي كارما يقلب هذه الادوار فيبدئها ويحفظها ويفنيها ثم يختم هذا النهار بليل من ليالي الهجوع ثم يعود فيطلع النهار مرة اخرى دواليك الى غير انتهاء لانه لا انتهاء للزمان ويتضاءل الانسان الفاني كلما تعاظم هذا الفناء الخالد او هذا الخلود الذي يتجدد بالفناء فليس للانسان حساب كبير في هذه الحسبة الابديه لانه رقم ضئيل يغرق في طوفان الارقام التي لا يحيط بها العد والاحصاء وعلى هذه القاعده قامت البوذيه التي بشر بها البوذا جوتاما قبل الميلاد المسيحي بحوالي 5 قرون قبل جوثاما بمئات السنين كان السكان الهنود يتغنون بمضامين النشيد المرهوب الذي ترجمه ماكس مولر الى الانجليزيه وجاء فيه عما كان قبل ان يكن او يكون حين ذاك لم يكن ما وجد او ما لم يوجد ولم يكن ما تثبته ولا ما تنفيه لا اجواء ولا سماء وراء الاجواء وماذا عساها تنطوي عليه اين كانت واين قرارها هي هاويه الماء التي ليس لها من قرار لم يكن موت فلم يكن خلود لم يكن ما يموت فلم يكن ما ليس يموت ولم يكن ثم نهار ولا ليل ولم يكن الا الاحد يتنفس حيث لا انفس ولا شيء سواه وكان البدء في ظلام عايم بلا ضياء ومن البذره في تلك القشره أمل احد بحراره الحياه وانتصر الحب حين نبتت البذره من لباب العقل السرمدي وناجى الشعراء قلوبهم فتبينوا بالحكمه ما هو مما ليسه فقد نفذ شعاع قلبي خلال ما هنالك فماذا نظروا فوق الاحد وماذا نظروا دونه كل ما هنالك حمله لبذور قوه قوه من ادنى ومشيئه من اعلى ولا احد يدري ولا من يعلم من اين جاء ما جاء فانما جاءت الارباب بعد ذاك فمن اذا يعلم ما جرى اهو الذي حدثت منه الخليقه لعل الذي يعرفه احد واحد في اعلى العليين ولعله لا يدري بذلك وقبل جوتاما امن البرهميون بالدوره في وجود الكون والدوره في وجود الانسان فالكون يتجدد حلقه بعد حلقه والانسان يتنقل في جسد بعد جسد وسلسلة الأكوان ليس لها انتهاء وسلسلة الحياة الإنسانية قد تنتهي إلى السكينة أو الفناء البوذية إنما قامت على أساس البرغمية في كل عقيدة من عقائد الأصول وإنما تميزت البوذية في تبسيط العقائد لطبقات من الشعب غير طبقات الكهان وأخرجتها من حجابها المكنون في المحاريب إلى المدرسة والبيت وصفوة المريدين ولا تعتبر البوذية إضافة في صميم العقائد الدينية بل إضافة في آداب السنوك وفلسفة الحياة وإضافة في عرض الآراء على غير المستأثرين بها قديما من سدنة الهيكل والمحراب وخلاصة الفلسفة التي أتى بها البوذة جوتاما هي تقريره هذه المبادئ الأربعة وهي أولا إن هناك عذابا وشقاء وثانيا إن هناك سبباً للعذاب والشقاء ثالثاً إن هذا السبب قابل للزوال ورابعاً إن وسيلة الانتهاء إلى هذه الغاية موجودة لمن يختار أما سبب الشقاء فهو الجهل الذي جعلنا نتعلق بالأوهام وننسى لباب الأمور أو نتعلق بالعرض ونعرض عن الجوهر الأصيل والعرض هو كل ما يزون ويتغير وهو من شر وفساد كل ما نحسه هو عرض تشمله لعنه الزوال فما من شيء تم يكون بل كل شيء يصير ولا يكف عن التغير او كما قال ان الناس يؤمنون بالثنائيه فيؤمنون بان الشيء اما كائن واما غير كائن ولكن الناظر الى الامور بعين الصدق يعلم ان الرايين طرفان متطرفان وان الحقيقه وسط بين الطرفين وعلى هذا النحو يمكن البوذة وحدة الشخصيه الانسانيه لانها لا تتجاوز ان تكون تلاحقا مستمرا للاحاسيس يبدو لنا كانه حزمه مضمومه في كيان واحد ومفسرون في العصر الحديث يمثلون لذلك بشريط الصور المتحركه الذي يلوح لنا شيئا واحدا وهو خطفه بعد خطفه من الالوان والظلال واذا كان الشقاء في التطرف بالحس الى النقيضين والخلاص من الشقاء لا يتأتى بغير الاعتدال بين كل طرفين فهذا نميط عنا غشاوة الخداع الذي يثراء على ظاهر الاشياء في النفاذ الى ورائها من سر الوجود فلستغراقا في ارضاء الحس ولا استغراقا في قمعه وتجريده بل توسط بين الغايتين في امور الحياه الثمانيه وهي الفهم والعزم والكلام والسلوك والمعيشه والعمل والتامل والفرح فالفهم طرفاه التصديق بكل ما يقال وانكار كل ما يقال والوسط بينهما التمييز بين الباقي والزائل والظاهر والباطن والثابت والذي ليس له ثبوت والعزم طرفاه التهافت والاهمال والوسط بينهما اراده الحكمه متا تبين السبيل اليها بالفهم الصحيح والكلام منه المهجور ومنه المطروح والوسط بينهما قول الصدق وصون اللسان عن العيب والنميمه والمحال وسلوك طرفاه المحاباه مع الغرض والاجحاف مع الغرض والوسط قوام بين الغرضين لا ينقاد لهذا ولا لذاك والمعيشه الصالحه قوامها ان يتخير الانسان رزقا حلالا يتورع فيه عن التكسب بما يضر الاخرين والعمل الصالح ان يعرف ما يبتغيه ويقيص طاقته على مراده ويلتزم في كل ما يريد جابة الرجد والحكمة والإنصاف والتأمل الصالح سلام العقل وصفاء البصيرة ونبذ الوهم والعكوف على الحق البريح من النزغات والفرح الصادق هو فرح الردوان الذي يتاح للإنسان في هذه الحياة فيبلغ به ملكوت النيرفان الأرضية بانتظار النيرفان الصمنية وهي السكينة او الفناء وبينهما وبين العدم فرق كبير لانها هي وجود يفنى في وجود ويفسرها بعض العصريين من اتقياء البوذيين بفناء الوان الطيف في البياض الناصع الذي ليس له لون وهو ملتقى جميع الالوان بهذه الاداب ينجو الانسان من رباط ذلك الدولاب الدائري بالولاده والموت وتجدد في حياة بعد حياة وجثمان وراء جسمان فيدخل في النيرفانا ولا يولد بعد ذلك ولا يموت وحكمه في هذا المصير حكم الارباب والملائكه وحكم السماوات والارضين وكلها خاضع لقانون القضاء والقدر الذي لا فكاك منه لموجود وكلها غرضه للتفكير والتطهير والتحول والتغيير ثم للذهاب في غمره الفناء الاخير وموضع التناقض في هذه الفلسفه انها تنكر الشخصيه الانسانيه ولا تعترف بالذات او بالروح وهي مع هذا تؤمن بتناسخ الارواح وثبوت شيء في الانسان يبقى على التنقل بين الاجساد والدورات وانها تؤمن بالكل او المطلق الصمدي الوجود ثم تنفي عنه الذات كما تنفيها عن الانسان مع أن الكل بغير ذات لا يكون كلا بمعنى من معاني الكلية ولكنه شتات من أجزاء متفرقات وعلينا أن نحترس من مغالاة الشراح الأوروبيين بهذه الخلسفة البوذية لأنهم يتعصبون لكل منسوب إلى الآرية على اعتبارها عنصر الأوروبيين الأقدمين والمعاصرين فقد رفعوها فوق قدرها بلا مراء زعموا أنها جرأة العقل الكبرى في مواجهة المشكلة الكونية وأنها الخطوة المكتحمة التي لم يذهب وراءها ذو عقيدة في مطاوح التأمل والإقدام لكنها لا تحسب من الجرأة العقلية بوصف من الأوصاف فما هي إلا جرأة حسية في أقصى ما تطوحت إليه من الفرود والأضانين وما البوذية كلها إلا تململا من وطأة الحس والجسد ولا سعادتها القصوى الا ضيقا بالحس وهربا منه الى الفناء او الا وعي على احسن تقدير والمحسوس عندها شامل للمعقول والكائن بحق الحس عندها شامل للكائن بحق العقل وحق الوعي وحق الذات والالهه عندها تاتي في المرتبه التاليه بعد مرتبه الاكوان ومرتفعت الأكوان عندها إلى هذه المرتبة إلا بأنها هي المحسوس وهي أول ما يفاجئنا قبل أن نفكر وقبل أن نتأمل وقبل أن ندين باعتقاد نعم إنها قد مدت نطاق الأكوان في الزمان والفضاء مدا قصر عنه المتدينون الأقدمون في معظم الأمم والأكتار ونعم انها نفذت وراء الظواهر فتجاوزتها الى ظواهر اعم منها وابقى فكان البرهميون يجزمون بان الشمس لا تخيب عن الفضاء حين تغرب في المساء يوم كان الاقدمون يحسبونها تهلك في مغربها او يحسبونها تحجب وراء الجبال او تتوارى بما تخيلوه من ضروب الحجاب ولكنها مدت نطاق الاكوان بحسيه كبيره باب الخروج من الحسيه والجرئه عليها واختصرت الظواهر بالاغلال منها بعد تكثيرها ولم تردها اخر الامر الى ظاهره واحده ولا الى عقل تتساوى فيه هذه الظواهر في عنصر التجريد والابوذيون المعاصرون يسوغون تجريد الكل من الذات او تجريد الاله الاعظم من الذات بان الذات شبهه انسانيه نشات من تخيل الانسان كل موجود على مثاله ومنحه ولكن تخيل الانسان طبقه اعلى من تخيل الاله مجموعه من هذه الاكوان البثماء وكل ما يقولونه عن ربواثم ربوات, ربوات الفراشخ التي يمتد اليها الفضاء لا تزيده على ان يكون فضاء في كل مكان وجره واعيه في نواه تعيش الالوف منها على سن الابره يا اوسع امتدادا في افاق الوجود من اوسع فضاء لا وعي فيه ومن راعه امتداد الفضاء ولم يرعهم امتداد الوعي فهو يقيس العالم بالاشباه والامثار ولا يقيسه بعمق الحياه وكنه الوجود الذي يعلم انه وجود وما من فارق كبير بين وجود لا وعي له وبين معدوم فالبوذيه فتح في ميدان التصوف أو ميدان الوجدانيات والفضائل الخلقيه ولكنها ليست بالفتح الجريء في معراج الوصول الى الكمال كمال الاله